خير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟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 سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة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 أنت مذكِّرُ لَسْتَ عَلَيْهِ بِمُصَيِّطِرٍ إلَّا مَنْ تَوَلَّ وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأكْبَرَ إِنَّ إلَيْنَا أَيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ But